انِعْمَ الْعَمَلُ صَابِرَةٌ وَقَدَّرْتُ الشَّرَّ وَأَعْمَلُ صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ قُدُّوها شَهْرًا وَرِيحًا شَهْرًا وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنًا قِطْرًا وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَن أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ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 فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذوات أكل خمط ذوات أكل خمط وأثلم وشيء من سدر قليل ذلك جزئنه بما كفروا وهل نجازئ إلا الكفور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 يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكان مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدا بعد إذجاءكم بعد إذجاءكم بل كنت مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له الدداء وأسر الندمت لما رأوا العذاب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 قل إن ربي يبسو طر الزّق لما يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقرّبكم عند نازل فا بالتي تقرّبكم عند نازل فا إلا من آمن وعمل صالحا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 وَإِذَا تُتَّلَعَ عليهم آيَاتُنَا بَيْنَتِنَّ قَالُوا مَا هَذَا إلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ قَالُوا مَا هَذَا إلَّا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ أَبَاؤُكُمْ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 وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِنْ عَشَارِ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مُسْتَنِداً وَقُرَّاءَ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيِ عَذَابٍ شَدِيدٍ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 وَإِنِ اهْتَدَيْتَ فبِمَا يُوحَى إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ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 كانوا في شك مريّ.